يا وعدي يا وعدي أي رسالة حزن منه لي يا وعدي يا وعدي للقاء القدم لي يا وعدي يا وعدي أنجدك وعين محتار يا وعدي او فجقت شفت منك اذيه يا يا اطفا وفجقت شفت منك يا ياك اذيه